استهوا استقيموا واعتدلوا الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قكَفَسَوكَ فَدلك في أي صُورَةٍَّ شَكَبَك جَلَّ بلَلتُ كَذذونَ بالالدينين وَإِ لَكُ حافِظينَكَمَ كَاتِ بِين يعلمونَ م تَفعلون إَّ لَ بَرار لَ في داروا في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترى سماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل a Lord As-salamu aleyh As ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضال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 يُبْرِئُ لَكُم مَّهَوًا وَلَضُرًّا بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا منهم وإذا أحيت إلى الحوالين أنا منوبي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ فَمَا إِنْ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَ كُنَّا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ للناس نقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم للعزيز السماوات والارض وما فيهن وهو كل شيء الله الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله, أكبر. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالم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 تران وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتي من بايات من آتي كانوا عنها معرضين فقد كذبوا وسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزعون ألم يروا كم من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء ناءم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولا هنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي بمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئوا فَهَقَ قَبِ الَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاضَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِيَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يُغْرَكَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ ما في ولارض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسلوا أنفسهم فهم Samih Allah li man Oh جميع العليم قل غير الله اتخذ وليا فاطر السموات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت ان يا امرئ الكن اولا من سلم ولا تكون من المشركين قل اني اخاف ان بعذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأنحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أهنكم لتشهدون أن معذرون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم الله لمن حمدا رب ولك الحمد الله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 ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم موز كيف كذبوا على أنفسهم وظلوا طيرٌ فونا من قبل ولن رد ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا ساعة بغداد قالوا قالوا يا حسرتنا يُن أوزارهم على جورهم أه اصبروا فصدروا على ما كذبوا استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما, أو سلما في السماء فتات يوم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 السلام عليكم السلام عليك. الله, أكبر. الله اكبر الحمد لله أنستعن إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم و والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون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 غير الله تدعون ان كنتم صادقين بل ياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وا ما تشركون ولقد رسلنا وَنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ رَبَّهُم لَّعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قلوب الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى ظَنُّوا ظَنّ البَغَىٰ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فَقُلْتُ وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم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 ليس بمِن شيء وما مِن حسابك عليهم مِن شيء فتغدرهم فتكون مِن الظالمين وكذلك فَتَنَّا بعضًا ببعض ليقولوا ليقوموا سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عامل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصبح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل لا ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون مَا إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ نَعْلَمُ عِندَ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ لَمَرَّ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِاسْمِ <مع> اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَنَّحِ الله السلام عليكم وعليكم الله اكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 م تَسْطُطُمِ وََقَةِلَّ يَعلممُهَا وَلَا حَب وَل حَبَّتِ فيِي غُلماتِ لَضِ وَلَا وَطُبِم ولا, وَلَا يابِس للَّ في كِتَابِ مِن وَ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحب وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل رجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون الله الله أكرر سمع الله لمن حمده ربنا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 أذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوخف منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون قول ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلف السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وهو الحكيم الخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده Allah السلام عليكم. السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا قدر إذ أصنامنا لها إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات Oh, no.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 تَذَكَّرُوا وَكَيْفَ خَفَ مَأَشْرَكْتُمْ ما وَلا تَخَافُونَ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِلَمَنِ إِن كنتم ونوحا أدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين الله Sami Allah اليتامى والاخوان وجت بينهم وهديناهم وجت وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك ويطعلهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوء فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها ليسوا بها بكافرين kde Hvala. وكنتم على آياته تستكبر وما نرى معكم شفا Sama Allahu